في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ولا تفتدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسين إن رحمة الله قريب